ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وَقد سَْنا م شَلكثَ وَوقَ بَنا مِن بعج بِوش وَآ سَناحسابِن مَغيمَ البَناسِ وَأَ بِنهُ بوح الكُلُس ففَ كل م جاءكُ رش بم ناتَهُأَ قُشكُم السَكبرُم فذيق كََّسُم وَوشَيق سَقُون وَقالوا قلوبنا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما